بسم الله الرحمن الرحيم تواسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 تاتيكم منها بقبر او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تسطعون فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا, كأنها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يا موسى لا تقف إني لا يقاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني, فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه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 وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ۖ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا ۖ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۚ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ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 واتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لا عذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك وَجدتك منِنْ سَبَئٍ بِنَبَقين إنِي وَجدم رأة تَملكِهم وَوتَت مِن كل شيءَيْء وَلَهَا وَلَهَا عرْشُ عظيم وَجدهاَا وَقَوْمهاَا يَسْجدونَ للِشَّمس مِن دونُ اللههِ وَزَنَ لَ الشيطان. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَنْ لَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ويعلم, وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ قال سننظر اصدقت ام كنتم الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعوا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 فَلََّا جَأَسُلَْمَا نَقالَااءةُ مِ الدُّونَنِ بِمالٍ فَمَا آتَانِيَ اللهَّهُ خَيوم مِماا آتكُمْ بلَْأَنْتُم بِهَدِيََّتِكُم تَفْرَحون إر جَعَلَْهِم فَل نَأتِيًَاَّهُم بجُنُود اللاقِ ببلَلَهُم بِهَا وَل نُخْرِجََّهُم.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 قال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر؟ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرَ أَتَهْتَدِي أَمْ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ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 قال انه صرح ممرد من قوارير قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان واسلمت مع سليمان لله رب العالمين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 قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يسلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولنه ثَّلََقُولَّ لِولئهِ مَا شَهِدِناَا مَهْلِكَ أَهْلِه وَإِنّا وَإَِّا ل صَادِقُون وَمَكرُ مَكْرَ وَمكَرْرنَا مَكْرَو وَهُم لا يَشْعرُون. فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان ادمرناهم ان ادمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لاايه لقوم يعلمون وَأَن جَينََّينَ آمَنُوا وَكانوا يَتَّقُون وَلُوطٌ إذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأتُونَ الْ الفَاحِشَةَ وَأَن تُمتُ بِْصِرُون أَإِكُم لَلتَأتَُذّجَلَ شَهْوَةَم مِنْدونُون النِسَ بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ألاس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنثرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى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 ما كان لكم ان تنبتوا شجرها ا الههم مع الله بل هم قوم يعدلون ام من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اِلاَ هُمْ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ, ويجعلكم خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَلَا إِلَٰهَ مَعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ الله تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ وَمَن وَمَن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 بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا ايذا كنا ترابا واباءنا انا لمخرجون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 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ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 مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ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 وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ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 وأمرت أن أَكُونَ مِنَ المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وَمَنْ ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته وَما رَبّ كَ بِغاف للَِّ